غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أولادا من قبله إذا يتنى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشون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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله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 إذ أول الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأَوْوُوا إلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَشْ السَّمْعَ إذَا قَالَ اعْتَزَى وَرُعَانَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْأَمْيَنِ وَإِذَا غَرَبَتِ الْأَقْرِبُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ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 شاء خل يكفر إننا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إن الله يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آل صالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأراب نعمة ثواب وحسنات مرتفعة وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنبه وحاففناهما وحاففناهما بنخله وجعلنا بينهما زرع كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله ما له وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء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 هو خير ثواب وخير عقاب واقرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل ماه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فكرى المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون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 فسجدوا إلا إبني سكان من الجن ففسق عن أمر ربك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوه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 فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقياً ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار رفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا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 فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداء انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارائك اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا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 قَدِمَ لَنفْتِ مِنْ لَدُنْي عذرا فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُما فَوَجَدَ فِيهَا جَدْوًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَطِفَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرْقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ